كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال وامتنا ضيعت الصلوات سؤال. يا جبريل تضيع امتي ا ل ص ل ا ة ق م ص ل ا ت من اداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامه ة فمن ضيعهن فمن ضيعهن فلا يلومن الا نفسه فمن ضيعهن فلا يلو لم و ن ا نصلي عليه أ لا ل ن ص يتجاوز ق ل ولماذا تصلون قالوا لا عليه ما س د سجده لله قبل ج من لم ي ت عدد الذين صلوا الفجر في ج م ا ع ة من أ ب ن ا ء المسلمين في م د ر س ة تعداد عشرون طالب. طالبا فقط وسبعمائه وثمانين ب ي ع من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق َلَا يل للمصلين